А um. she الحمد, الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له سبحانه سبحانه تنزه عن شر مشاغب أو ند معاند وعز عن ولد وجل عن والد سبحانه سبحانه أحط علما بالأسرار والعقائد وأبصر حتى دبيب النمل على الجوامد وسطى سبحانه وتعالى فزالت لهيبته صعاب الجوامد أحمده سبحانه وتعالى على الرخاء والشدائد وأكر بوحدانيته إقراره عابد, عابد وأشهد, وأشهد أن محمداً محمد عابده هو رسوله, رسوله.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 وخير هذه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله, وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون الآات وما أنتم بمعجزين حي الله تبارك وتعالى هذه الوجوه وبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأسأل الله عز وجل بفضله ومنه أن يجمعني وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة إن ربي على كل شيء قدير أما بعد أيها المسلمون عز وجل نعبد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناها من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا في هذه الايه الكريمه يبين, يبين الله تبارك الله وتعالى, وتعالى لنا مثل هذه الحياه ومثلها كما ضربه الله عز وجل في هذه الايه قال الامام البغوي في تفسيره وضرب لهم ايام محمد صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الحياه الدنيا ومثلها كما نزل الماء من السماء وهو المطر فخرج به هذا الماء من الارض كل لون وزهر ولما خرج واشتد واسمر اصبح هشيمًا كثيرا متفتتا كما قال ابن عباس لا قيمه له وبعد ذلك تزروه الرياح والمساله باختصار وكان شيئا لم يكن هذا مثل الحياه الدنيا لا قيمه لها لذا قديما عنها قالوا ال يصفيق اِذَا يصفيق حلت, حلت, حلت, حلت, أو حَلَتْ او حَلَتْ وَاِذَا كَسَتْ او كَسَتْ وَاِذَا اوجَسَتْ شَفَتْ وَاِذَا اِ نَعَتْ نَعَتْ وَكَمْ مِنْ قُبُورٍ دُبِنَا وَمَاتُوا دُبِنَا وَكَمْ طبنا مِنْ مَرِيضٍ عُدِنَا وَمَا عُدِلَا وكم, وَكَمْ مِنْ مَلِكٍ, ملك رُفِعَتْ لَهُ عَلَامَاتٌ فَلَمَّا عَلَا مَاتَ في حياه الدنيا, الدنيا. اناس يولدون يدون. وغيرهم يموتون وبين الموت والحياه يبتلون ثم جميعهم الى الله ذاهبون ليسالون عما كانوا يعملون فاتقوا الله ولا تموتوا الا وانتم مسلمون تلك حقيقه الحياه الدنيا وكان شيئا لم يكن لذا ضرب الله مثلا الحياه الدنيا بهذا الماء الذي ينبت الزرع والزهره ثم يكون الزهر والزرع شيما متفلت لا قيمه له وتظهور الرياح بعد ذلك وك وكان شيئا لم يكن انت قبل ان تولد اين كنت قبل ان يتزوج ابوك امك, أمك اين كنت كنت عندنا في عالم غيب لا نعرف عنك شيئا فلما تزوج ابوك امك اتيت الى هذه الدنيا اسماء تنضي فيها صبيا ثم فدا ثم شابا ثم شيخا كبيرا ثم تموت ثم تنسى وكان شيئا لم يكن, يكن. يكن. هذه حقيقة, حقيقة, حقيقة حياة الدنيا دنيا. دنيا. دنيا. ولما رأيت, رايت الناس يتقاتلون على هذه حياة الدنيا ويتهارجون فيها تهاوج كبر استنفر كالتي شرت من قصوره اردت أو ان اذكر أغلب الجماهير أغلب بحقيقه أغلب الحياه الدنيا دنيا. لذا ايها الاحباب نظمت لكم هذه الخطبه, الخطبة واسميتها بهذا العنوان الدنيا أغلب امد أغلب والاخره ابد أغلب أغلب والامد والابد كليهما ظرف زمان فاما الامد فظرف زمان له بدايه وله نهايه واما الابد فظرف زمان له بدايه وليست له نهايه فالدنيا امد قصير والآخرة أبداً لا نهاية لا وحتى لا أطيل على حضرتكم فسوف ينتظم الكلام من خلال محاور ثلاثة المحور الأول حقائق الدنيا الثلاث المحور الثاني إذا خيرت ما بين الدنيا والآخرة فماذا تختار المحور الثالث والأخير تلك عشرة كاملة لمن أراد أخير اون يغتنم الدنيا والاخره فاعني سمعك وقلبك فان الموضوع من الاهميه بمكان خصوصا في هذه الازمان التي نعيشها واسال الله عز وجل بفضله ومنه ان يقذف بها في قلوبكم وان يجعلها قليله المباني كثيره المعاني ان ربها لكل شيء قدير تعالوا ايها المسلمون عباد الله لنعيش مع حقائق الدنيا الحقيقه الاولى من حقائق هذه الدنيا انها دار لهو ولعب ولا قيمه لها نعم. نعم قال تعالى احلم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الاموال والاولاد نعم دار لهو ولعب ليست نعم. على الحقيقه اذا يا عباد الله هي لا تساوي عند الله شيئا ابدا الدنيا لا تساوي عند الله شيئا رواه الامام البزار من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما اعطى كافرا منها شيئا وفي روايه للامام مسلم من حديث ابي هريره ايضا قال ما اعطى منها كافرا شربه ماء فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه دار لعب وله ف تقات عليها لذا ان حب الدنيا من اكبر الكبائر سئل الحسن البصري ما بالك يا امام تقول ان حب الدنيا من اكبر الكبائر فقال لهم وهل تشعبت الكبائر الا بحب الدنيا وما عصي الرحمن الا بحب الدنيا وما عبد بالدنيا وايم الله انها ان حب الدنيا من اكبر الكبائر فدار لهو ولعب لا قيمه لها على الحقيقه فهذه هي هي حقيقتها الاولى الحقيقه الثانية من, الثانيه من حقائق هذه حياه الدنيا ان الموت فيها <تصفيق> نعم،, نعم،, نعم الموت في هذه عيات الدنيا. الدنيا قال تعالى, تعالى كل نفس ذائقة الموت المول. وقال تعالى, تعالى, تعالى كل من عليها ساق وقال تعالى, وقال تعالى, تعالى كل إن الموت الذي تفرون منه, منه فإنه ملاقيكم. ملاقيكم ثم, ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فعلى ما نغفن عن الموت فمن або я гідну اننا سنموت كل حي من على وجه هذه الدنيا سيموت وما اصدق قول الشاعر حيث قال كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده الا السكوت ايها السادر كل اين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على على المطفي. على المطفي. فما هذا الصمود ليت شعري أهمود ما أراه أم كموت أين أملاك لهم أين أملاك لهم في كل أفد ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطامهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حل يصوت عمر أولهم كبور فقد منهم بيوت لم تزد عنهم نحوس الدهر اذ هالت بخوث خمدت تلك المساع وانقضت تلك النعود انما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للمرء فيها غير تقوى الله قوت نعم كل حي سيموت والكل, والكل يعلم, يعلم أنه, انه سيموت, سيموت ولكنه ولكن يغفل, يغفل, <تصفيق> ولكن ولكن يغفل عن حقيقه الموت يعلم انه سيموت نعم ولكنه يغفل عن حقيقه الموت لذا كان, لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابه دائما على ذكر الموت في مسند الامام احمد من حديث ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر الموت واش هي روايه اكثر من ذكر هادم للذات لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابه على ذكر الموت لان الموت يقطع كل شهوه هب اني ساقول لك الان ستموت بعد الصلاه مباشره سَتَمُوتُ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَيْفَ تُصَلِّيها لِذَا الْعَبْدُ إِذَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ الطَّاعَةِ أَتْقَنَهَا وَذَكَرَ مَعَ اللَّهِ الْمَوْتَ فَالْعَبْدُ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ ابْتَعَدَ عَنْ كَذَا إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ عِنْدَ الطَّاعَةِ أَتْقَنَهَا لو قلنا لرجل <تصفيق> اسرق, اسرق هذا المال وسنقتلك بعده <تصفيق> <بعدها> اي يستطيع <تصفيق> ان يمد يده؟, يده؟, يده سأموت فماذا افعل بهذا بها بها بها بها قلنا له, له هذه, هذه فتا إذن, إذن, اذن بها ولكن, ولكن سنقتلك بعدها, بعدها هل يستطيع هل, يستطيع هل, تأتي, يستطيع هل تاتي شهوه ان يفعل هذا المحرم, المحرم مع العلم انه سيموت بعدها لذا يا عباد الله فالذي يذكر الموت عند الموت عند معصيته تجده يعود والرجل الذي يذكر الموت عند, طاعت عند طاعته, تجده طاعته تجده يطقنها أضرب لك, لك مثلا لو قلت لك, لك, لك, لك, لك, لك, لك ستموت, لك ستموت, لك ستموت, ستموت بعد صلاة الجمع كيف تصل الصلاة والصلوات الخمس حتما ولا محالة ستموت بعد واحدة من هن انتبه لهذا الطرح قد تموت بعد صلاة الفجر وأنت, وأنت في انتظار صلاة الظهر وقد تموت بعد صلاه الظهر وانت في انتظار العصر وقد تموت بعد العصر وانت في انتظار المغرب وقد تموت بعد المغرب. وأنت, المغرب وانت في انتظار العشاء وقد تموت بعد صلاه العشاء وانت في انتظار الفجر فحتما ولا محاله ستموت بعد صلاه كل بالله عليه كيف تصلي الصلاه التي بعدها ستموت الصلوات الخمس ستموت حقما بعد واحدة منهم من كيف حالنا مع الصلوات, الصلوات الخمس, الصلوات الخمس, الصلوات الخمس, الصلوات الصلوات الخمس الصلوات كثير مننا لا يشعر من أقصد من المسلمين وكثير من الذين يصلون مقصرون في الصلاة يجمع الصلاة على أختها ينسى أن يصلي في آخر الوقت لا يا عبد الله حتما ولا محاله اذكر انك ستموت بعد الصلاه فربي لا تثقلها كثير من الناس يغفل عن حقيقه الموت يريد ان يتمتع بزينه الحياه الدنيا وينسى انه سيموت لذا اضرب لك مثلا هو مثلكم ومثل الحياه الدنيا جئنا سا لعبوا العبوا كرجل قلنا له عندنا, عندنا ممر. ممر. ممر نريد منك ان تدخل ممر. من باب الممر, باب الممر. باب الممر. باب الممر. باب الممر. وستجد, وستجد في نهايه الممر كنز عظيم, الممر عظيم. عزين. عزين. هو, لك. هو لك ولكن, ولكن بشروط. بشروط الشرط الاول ان وقتك في الممر محدود 10 دقائق مثلا وهي كافيه لتدخل من باب الممر ثم تحصل على الكنز ثم تعود وشرط الآخر هناك سوراً معلقة على جدار الممر الأيمن وعلى جداره الأيسر لا تلتفت لها أتستطيع أيها العدو أن تحصل على الكنز بِهَذَا الوَقْتِ القَصِيرِ وَبِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الصُّوَرِ قَالَ نَعَمْ أَنَا لَهَا فَجَاءَ العَبْدُ وَقَفَ عَلَى بَابِ المَمَرِّ وَضُبِطَ لَهُ الوَقْتُ فَسَارَ العَبْدُ قَلِيلًا يَسِيرُ فِي المَمَرِّ هَدَفُهُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى الكَنْزِ فَوَجَدَ صُورَةً عَنْ يَمِينِهِ مُعَلَّقَةً فالتفت هلتفت لها هلتفت لها لها. هلتفت له وقلنا له لا تلتفت, لا تلتفت إلى الصور, الصور فلما التفت وجدها صورة لمرأة, لمرأة جميلة فوقف أمامها وقال ما أجمل هذه المرأة, المرأة هكذا النساء عندما أعصب على الكنز التزوج رأة مثل هذه وبينما هو في الممر تذكر فصار قليلاً وجد صورة اخرى معلقه, معلقة عن يساره يسار يسار يسار فإذا, فاذا بها لقصر, لقصر مشيد, مشيد فالتفت, فالتفت, فالتفت قال من فالتفت ابدع هذا القصر سبحان الله عندما احصل, عندما أحصل على الكنز اتزوج هذه المراه او مثلها وابني, وأبني قصرا مثل هذا, مثل هذا. مثل هذا. وأسكن فيه, فيه, فيه, فيه وانتبه, وانتبه كنت ثم كنت صار قليلاً, قليلاً, قليلا فوجد صورة اخرى معلقه لسياره فارهه قال عندما احصل على الكنز اتزوج, <تزوج> أتزوج المراه اسكن في القصر اركب السياره وفجاه اخرج من القفاه الى خارج الممر فظل الرجل يصرخ اتركوني ما حصلت على الكنز اتركوني ما حصلت على الكنز فقيل له ان الوقت فات انت اضعت الوقت امام الصور هذا مثلك في الحياه الدنيا انت هذا العب وهذه الصور المعلقه متاع حياه الدنيا ولا عشر دقائق عمرك وانت فيها تريد ان تحصل على الكنز الجنة وبينما انت منشغل بمتاع الدنيا وبزينتها وبثوارها ياتيك الموت فتاخذ من قفاك فتصرخ وتقول ربي ارجعون لاني اعمل صالحا فيما طقت كلا كلم انها كلمه هو قائلها, قائلها. كنت تقول هذا كثيرا ان تحب ان تكون كثيرة. هذا العبد تقبض قبل, قبل أن, تحصل ان تحصل على الجنه, الجنة. هذا مثلكم مثل حياه الدنيا فكثير منا يغفل عن حقيقه الموت هو يعلم انه سيموت حتما ولا محاله ويعلم انه ليس من المخلدين في هذه الدنيا ولكن يغف عن حقيقه الموت فالعبد اذا اراد يقتل. ان يقتل وذكر الموت عاد اراد ان يسرق وذكر الموت عاد اراد ان يغتاب اخوانه فذكر الموت عاد والعبد اذا اراد ان يصلي اتقنها اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اينما كان يصف الصفوف في الصلاه يقول صلوا صلاه مودعه اتصلي بهذا المعنى تقبل على الله في صلاتك وكانها الاخيره فهذه حقيقه الدنيا الغائبه ان الموت في الحقيقه الثالثه من حقائق الحياه الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا ان البعث أن بعد بعدها, بعدها, بعدها, بعدها, بعدها ان النشور بعدها ان الحساب بعدها فليس لموت هو منتهى الامان ابدا يقال ذهبنا به الى مسواه الاخير خطا هذه بالقبر بدايه مسواه الاخير بدايه مسواه الاخير نعم نعم القبر فقط كمطرا الى الدار الاخره اما جنه ابدا واما نار نابده فانتبهوا يا عباد الله ليزا فاحسبتم انما خلقناكم, خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال تعالى, وقال تعالى آه. ايحسب آه. الانسان آه. ان يترك سدى آه. الم يكن نقطه من منيي يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على اي حيي الموتى نحن مسؤولون نحن امام الله عز وجل, وجل. نحن سنبضع امام الملك لنسال عما كنا نفعل, نفعل في هذه الحياه الدنيا. الدنيا فالعبد, فالعبد الذي يعلم انه مسؤول فليعد يعد. لهذا السؤال جواب عندما, عندما يقول الله لك لماذا اغتاب فلان لما قتلت فلان لما تعدى على ارض فلان لما اسمعوا فلان ستقفوا بين يدي الله عريانا لتسأل عن الكبير والصغير فكيف حالك بعد ان تقف بين يدي الله فالبعث ايها العباد والنشور من حقائق هذه الدنيا يحسب الرجل ان بالموت قد انتهى امره لا بل بدات الحياه الاخره وسترى ما قدمت يداك ويوضع لك الكتاب ولن تستطيع ان تنك ما كتب وتسال عن ويقتص من لمن ظلم البعث يا يا عباد الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 فحقائق, فحقائق الدنيا, الدنيا انها, أنها دار لهو ولعب, ولعب ان الموت فيها, فيها ان, أن البعث بعدها فماذا, فماذا لو خيرتك خيرت بين خيرت الدنيا, الدنيا والآخرة, والاخره هذا ما نتعرف عليه بعد عليه جلسه, جلسة الاستراحة, الاستراحة, الاستراحه اقول قولي اقول هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولك الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الاول الاخر العزيز العظيم الشاهد سامع ذكر الذاكر وحمد الحامد وعالم ضمير المريد ونيه القاصد لعظمته خضع الراكع وذل الساجد وبهداه اهتدى الطالب وهو الواجد سبحان سبحانه سبحانه احاط علما بالاسرار والعقائد وابصر حتى ذبيب النمل على الجوامد وسطر سبحانه وتعالى فزالت هيبته يصعاب الجوامد احمده سبحانه وتعالى على الرخاء والشدائد واقر بوحدانيته اقرار عابد واصلي واسلم على النبي محمد القائد الذي كان لا يخيب السائل القاصد فاللهم صل عليه وعلى ال بيته وسلم تسليما كثيرا ورضى الله معن مع الصحابه اجمعين وعلى راسهم ابي بكر التقي النقي الزاهي فالله مرضى ورد الله ما عن الفاروق عمر العادل الذي كان لا يرائي في الحق الولد ولا الوالد فالله مرضى ورد الله ما عن عثمان المقتول ظلما بكف حاسد فالله مرضى ورد الله ما عن علي البحر الخضم والامام البطل المجاهد الله مرضى ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله ماذا لو خيرناك بين الدنيا والاخره ساقول لك اريد منك أن تختار, ان تختار اما الدنيا, الدنيا وإما, واما الاخره آخرى آخرى وكي الجئك الئئا لان تختار الاخره آخرى آخرى آخرى لا اريد منك, منك جواباً, جوابا حتى اقص جواباً عليك هذين الخبرين الخبر الاول ماذا اعد الله عز وجل لآخر, لآخر رجل, رجل, رجل يدخل, يدخل الجنة. الجنة أريد منك أن دعي هذا. هذا حتى إذا, إذا ما اخترت, اخترت تختار اختيارا صحيحا سليما آخر, آخر رجل يدخل سليمة. الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام المسلم من حديث عبد الله بن مسعون قال آخر رجل يدخل الجنه رجل يمشي مره ويكبو مره وتدفعه النار مره فلما تجاوزها اي النار التفت اليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك فلقد اعطان الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين يا مسكين انت اخر رجل كل العباد دخلوا الجنه انت اخر واحد يقول لقد فلقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احد من الاولين والاخرين قال فتبدو له شجره او ترفع له شجره فيكون يا رب, يا رب, يا رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله يا عبد إن أعطيتكها لا تسألني شيئا بعدها قال لا أسألك شيئا يا رب ويعاهده على يسأله غيرها وربه يعظوه لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيشرب من مامها ويستظل بظلها فتحر فتد له شجره اخرى فترفع لهم شجره اخرى هي احسن من الاولى فيقول اي رب ادنني من هذه الشجره فيكون الله يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غير الأولى يقول يا ربي ادنيني منها أستظل بظلها أشرب من مائها فيدنيه الله عز وجل ويعاهده ألا يسأله غلوها وربه يعذره فتبدو وترفع له شجرة هي أحسن من الأولىين عند باب الجنة فيكون العبد يا رب, يا رب يا ربي ادنيني منها اشرب من مائها واستظل بظلها فيدنيه الله عز وجل منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها فيسمع اصوات اهل الجنه فيها وهو عند باب الجنه فيقول يا رب يا رب ادخلنيها اللهم ادخلنا الجنه جلد. جلد. يا ربي يا أدخل رب. رب. ادخلنيها, أدخلنيها. فقال, فقال الله, الله, الله يا عبدي, يا عبدي. ما يصري من اي ما يسطع مساله ادخل أتخل الجنه, الجنة. ولكن الدنيا ومثلها لك الدنيا ومثلها هذا نعيم اخر نعيمة رجل, رجل, رجل, رجل يدخل رجل الجنه له الدنيا رجل ومثلها رجل رجل فيقول العبد يا رب, يا رب اتستهزئ رجل مني, رجل مني وانت رب العالمين فضحك ابن مسعود وهو يضحك ضحك وله حق ان يضحك وقال للصحابه الا تسالوني مما اضحك قالوا مما تضحك يا ابن مسعود قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك فسألنا يا رسول الله مما تضحك قال من ضحك رب العالمين فربنا يضحك Рабуна йодхап, сабата, залика фі сунна, вона сабата насбитуху лілах, бідон тауілий, вона тахаріф, вона тавілий, вона танзілий, фоколу ма йодур библий. الله بخلاف ذلك. دي. ليس كمثله شيء. ليس شيء. من ضحك رب العالمين حين قال له العبد يا ربي اتستهزئ مني وانت مني عمي رب عمي العالمين ضحق الله, الله وقال للعبد, للعبد يا عبدي. اني, إني لا استهزئ منك. منك. ولكني ولكن على ما اشاء قدير. ولكني على ما اشاء شادر. هذا نعيم اخر رجل يدخل الجنه كيف حال الاجابه الان اذا خيرتك ما بين الدنيا والاخره اسمع الخبر الثاني وبه نختي قال الامام علي الا ان الدنيا قد ارتحلت مدبره والأخرة, والاخرة مقبلة, مقبلة. ولكل منهما بنون, هما بنون. فكونوا من ابناء الاخرة أبناء ولا تكونوا من ابناء الدنيا, الدنيا. أتدري, اتدري ما المعنى, المعنى الدنيا, الدنيا مدبرة, مدبره, مدبره والاخرة مقبلة, مقبلة. مقبلة. فاذا اردت ان تختار فتختار واحده فقط اما الاخره واما الدنيا رجل يقول اريدهما معا نقول لك لا يكون لك ابدا هذا اتستطيع ان تذهب وتجيء في ان واحد يا جاي يا جاي يا ربي يا ربي يا ربي و ادلل على هذا بثلاث ايات في كتاب ربنا تبارك وتعالى وهي, وهي تدل, تدل على, على أن, ان الذي يختار الدنيا, الدنيا, الدنيا ليس له في, في الاخره الا النار إلا اما من يختار الاخره فيعطيه الله خير الدنيا والاخره اسمع لهذه الايات الايه الاولى في سوره هود قالت تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعماله فيها وهو فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الايه الثانيه في سوره الاسراء قال تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا الایه الثالثه في سوره الشوره قال تعالى من كان يريد حصر حرف الاخره نجد له في, حرفه, في حرفه, ومن حرفه ومن كان يريد حصر الدنيا, الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصي فمن اختار الدنيا, الدنيا هي له, هي له. ولكن جزاءه يوم جزاءه يوم القيامه يوم... جهنم. جهنم فكيف, فكيف تختار؟, تختار. تختار وماذا فكيف تختار, تختار اذا خيرت تختار. ما بين الدنيا, الدنيا والاخره فيقول يا, في يا شيخ الامر صعب, صعب. فكيف احيا في الدنيا اذا اسمع لهذه ليس خطرا ليس خطرا ان ترى السفينه في قلب الماء ليس خطرا ان ترى السفينه في قلب الماء ولكن الخطر ان ترى الماء في قلب السفينه فليس خطرا ان ترى المؤمن يعيش في الدنيا فليس خطرا ان ترى المؤمن يعيش في الدنيا ولكن الخطر أن ترى, أن ترى الدنيا في قلب المؤمن المؤمن المؤمن مره اخرى ليس خطرا ان ترى السفينه في قلب الماء ولكن الخطر ان ترى الماء في قلب السفينه فليس خطرا ان ترى المؤمن في قلب الدنيا ولكن الخطر ان ترى الدنيا في قلب المؤمن وبهذا اعتقدل بكم الى المحور الثالث والاخير الذي بعنوان تلك عشره كامله لمن اراد ان يغتنم الدنيا والاخره ونجعله باسم الله تبارك وتعالى بعد الصلاه ووصيتي ووصيتي قبل ان اغادر المنبر اريد من كل عبد ان يجعل له صدقه بينه وبين الله فالصدقه يا عباد الله هي الباقيه لك من مالي تقول ابن ادم مالي مالي وما مالك مالك مالك ما تلتف اثني ولبست فابليت وتصدقت فابقيت فاجعل لك صدقه كل يوم واعلم ان المال لا ينقص ابدا فهذا المال هو الذي تضعه في رصيدك يوم ان تلقى الله تبارك وتعالى ويا ايها الاحبه الكرام نكمل بعد الصلاه باذن الله المحور الثالث والاخير و اذا ما تحصل للنظر القليل والذهن الضئيل فما كان من كان توفيق ثمن الرب الجليل وما كان وما من قطي او نسيان فمني والشيطان واستغفر الله في كل حين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرا واسرافنا في امرنا اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر عبادك الموحدين في كل بقاع الارض ارضهم صرع عبادك الموحدين في كل بقاع الارض اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم انا مغلوبون فانتصر اللهم انا مغلوبون فانتصر اللهم انا مغلوبون فانتصر اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا ميتًا ولا لنا إلا ورحمته ولا ديلًا إلا وقضيته ولا, ولا همًا إلا وفرجته ولا شبًا عذبًا إلا وزوجته ولا شبًا عذبًا إلا وزوجته ولا, ولا فتاةً مؤمنةً إلا وحسنتها يرى العالمين اللهم, اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم رسلنا الحج والعمرة اللهم إنا نسألك الحج والعمرة اللهم إنا نسألك الحج والعمرة اللهم ننصر عبادك في كل بخصص على الارض <سؤال> الله اللهم ما ان شرك ان يعود ولحكمك ان يسود اللهم مدعنا بدينك اللهم مدعنا بشرعك يا رب العالمين اللهم علمنا <تصفيق> ما ينفعنا <تصفيق> وانفعنا <تصفيق> يا ربنا بما علمتنا <تصفيق> انك يا ربنا على كل شيء قدير <تصفيق> اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دققها وجللها انت <تصفيق> دققها وجللها انت <تصفيق> انت يا ربنا على كل شيء قدير اللهم احفظ مصر واهلها اللهم احفظ مصر واهلها اللهم نجنا من فِتَن ما ظَهرا منها وما بَطَن اللهم نجنا من الفتن ما ظَهرا منها وما بَطَن اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في امرنا وهذلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا